حكاية م و ا ع د د مومي على شاطي جموع حزن لها وسط قمي رجروح ما تلي داويها على ح ز ّ ة غرام الشمس غاب ع ل مين سأ يسند راسي ا ل ص د ر ه وتخذني ثمانها ي ف جيع يا هلي ما لها عنوان مصيبة حلت ب ل ي ل خذ أمي عند باريها ي ن ا د ي بوتركية تعال يا ي غرالكوى جاوب صمتها ا ل ب ا ك ي علي لا لا تناديها ي د ي ه ا طيبها وجلالها والذكر والقرآن يجيبونك لي من ج د ت تركيه طاريها بك تأمنه غدا ب ص و ت الماضي ا ل أ ز م ن حنانة ضمهم والهم فجردم عمشقيها فجردم عمشقيها لا شقي جموع حزن ه ا وسط الضمير جروح ما تلي داويها على ح ز ّ ة غروب الشمس غاب عالمي ن سات يسند راسي ا ل ص د ر ه وتأخذني لمانها ي درت م ي ا د مع سراح وبوم ساجدو حزنا. وهل الدمع مثل الدم بعيون تواسيها هناك سعيد ومحمد وذكرى وقتها قد ح سهرها يوم كنا صغار ودم الضيق يرويها و ج م ه ز ي ن ت ناظر وفكره منهم م ه ل ا ت ر ى ب ن ت ي تجيني د و م ما غابت طاريها ص ر خ ت واه يا يمّا وخافي في عيوني بن بلايل محشّ من دون حظ نمي وياديها ص ر خ ت واه يا يمّا وخافي في عيوني بن ب ل ي ل محش من دون حضن أمي و ي د ي ه ا أسر الرحمان يغفرك بروح الجنة ريحه ويجعلني أضمك وسط جنته وعليها جنته وعليها حكاية موال ش ا ق ي دموع حزن لها وسط ض م ي ر ج روح ما تلي داويها على ح ز ّ ة غ ر و م الشمس غاب عالمي ن سار يسند رأسي الصدرة وتأخذني لمانها. ي